سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا سيحبل مريم وما امروا إلا ان يعبدوا اله وما امروا إلا ان يعبدوا وما امروا الا ان يعبدوا اله لا إله لا اله إلا هو. وما أمروا إلا ليعرضوا إلى واحدة لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. وما هم إلا ليعبدوا إلهه واحدا لا إله إلا لا إله عم. سبحانه عما نش سبحانه وتعالى عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوالهم ويأمن الله إلا أن يتمنه ولو كره المشركون هو أرسل رسوله بالهدى ولو كره الكافرون اصطلى رسوله بالهدى ودين الحق يظهره